هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود علي البنة رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه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 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرض تُم بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ او أَكْنَنتُم فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا معروفا.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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَنَّقْتُمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن تَعُودُوا إِلَىٰ فُسُوقٍ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ تَفَرَّقُونَ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا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 وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعْثٌ لَنَا مَلِكًا إذْ قَالَ لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَعْثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلَعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا إن كتب عليكم القيتان الا تقاتلوا قالوا وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلم لا كتب عليهم القتال سولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا 117. والحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 118. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 119. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 مَن شَرِبَ مِنُّهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَإِنَّهُ فِي مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ غَيْرُ مَخْطِئٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولما برزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله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 تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين